شكرا اختي المباركه مارينا ربي يبارك حياتك والسلام مجددا إلى كل الاحباء في الغرفة الاحباء المسلمين والمسيحيين على حد سواء ربي يبارك حياه الجميع واهلا بكم في غرفتكم if their god is for كان الوهيم معنا فمن علينا موضوع النهارده ربما يكون الموضوع عادي في حد ذاته لكن المفاجأة هي ما ستكون خاصة بالموضوع وبعده يعني بنعمة الرب يسوع أهداني أستاذي المبارك صوت الحق أهداني كتاب اسمه نبي الرحمة وأشار لي بجزئية معينة وقال لي هذا الكتاب ربما فيه جزئية خاصة تستطيع أن تقدم فيها يعني بحثا أو محاضرة أو ما إلى ذلك فشكرت أستاذي صوت الحق الذي يعني انا مدان له بأشياء كثيرة تعلمتها منه وفتحت الكتاب ووجدت أجزاء كالعادة من الأحباء المسلمين الأجزاء التي يأخذونها لكي ما يحاولون أن يجدوا من خلالها في الكتاب المقدس شرعية لمحمد نبي الإسلام لا تستعجلوا كل شيء ستعرفونه الكاتب ومقدم الكتاب وكل شيء فانتظروا لان هذا هو هذه هي المفاجاه في حد ذاتها شكرت استاذي صوت الحق وفتحت الكتاب وبدات اقرا ووجدت ان الشخص الذي كتب متميز حقيقه انسان متميز عما سبقوه في هذا الاتجاه فالذين سبقوه يضعون آيات الكتاب المقدس ويفسرونها بمنظور اسلامي لكن هذا الرجل رائع سيأتي بنصوص يقول انها الأصلية التي كانت في التوراق قبل تحريفها وهنا كان هذا الرجل مميزا ورائعا في هذا الاتجاه سأناقش في البداية النصوص التي اوردها ثم بعد ذلك مباشرة أعرفكم على الكاتب وبعد ذلك أعطيكم المفاجأة فابقوا معي فابقوا معي لتعرفوا إلى أي حد الأبحاث الإسلامية كنا دائما نقول أنها أبحاث بائسة ومزيفة ومحرفة ولا قيمة لها اليوم بنعمة الرب سأثبت لكم بالدليل والبرهان ما أقوله لكم إذن الكاتب هو محمد مسعد ياقوت له كتاب اليوم أشهر من نار على علم هذا الكتاب اسمه نبي الرحمة في هذا الكتاب في المطلب الرابع وتحت عنوان النبوة والوحي في اولا شهادة الكتب السماوية السابقة وضع لنا الأستاذ محمد مسعد هذه العبارة لقد أخبرت التوراة والإنجيل عن بعثة محمد بشكل صريح تارى وبشكل فيه تلميح تارة أخرى ثم قال لنا أولا في إنجيل برنابة يقول عيسى عليه السلام لأن الله سيصعدني سيصعدني من الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي ومع ذلك فإنه حين يموت شر ميتة أمكس أنا في ذلك العار زمانا طويلا في العالم ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمة ثم قدم لنا إنجيل برنابا الفصل 80 من 16 إلى 112 يقصد بالوصمة أي وصمة الصلب والعار ستظل ملصقة بالمسيح إلى أن يأتي محمد ويزيلها ويقصد يزيلها في تعبير وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبها لهم الغريب في الأمر أن هذه الوصمة يا أستاذ محمد ما تزال باقية بل هي تنتشر أكثر مما تتخيل أنت أو تخيل محمد وأتباعه زاد انتشارها أكثر مما كان انتشارها قبل الإسلام يعني حينما جاء الإسلام وقال خرافة برنابا التي تستشهد بها أنها ستزيل هذه الخرافة ستزيل هذه الوصمة العكس يا رجل نرى الوصمة التي هي الصلب تزداد انتشارا من حيث رقعة الأرض ومن حيث عدد الناس الذين يؤمنون بها وبالتالي ف هذه الجزئية لا قيمة لها وكذلك طالما تستخدم كتاب برنابة الذي ألفه مسلم أندلوسي واهما أنه سيضرب به المسيحية وقد ذهب هذا الكاتب وكتابه مع الزمن ولم يؤثر إلا إيجابا في العقيدة المسيحية لأن دراسات كثيرة قامت حول هذا الكتاب المفبرك فكشفت زيفه وأطلت بقوة الرب يسوع المسيح هدف الشيطان في محاولاته البائسة لتهديد الإنجيل المقدس مما أدى إلى صلابة المسيحي اكثر و فهمه المتطور للطريقة التي يتبعها عدو الخير ضد كلمة الرب الحية وطالما تستخدم خرافة برنابا أعتقد أنه هناك سؤالا جوهريا أريد أن أطرحه عليك يا أستاذ محمد أقول لك فيه ان كان إنجيل برنابا بين قوسين قد حظي بالكثير من الجدل والنقاش والأبحاث خلال عقود طويلة فلماذا إلى اليوم لا نجد ولا شخص واحد فقط على هذه الأرض من أي دين او طائفة او عقيدة يؤمن بهذا الكتاب؟ والدليل على ذلك أنه لا توجد طائفة او أفراد يبعون هذا الكتاب للتعبد به على الإطلاق والقصد من كلامي هذا فطالما أنت تؤمن بخرافة برنابا التي لا يؤمن بها أي مسيح في هذا الوجود ولا حتى مسلم ولا يهودي فأنا أريد أن أقول لك بأنه يجب عليك أن تلتزم بما جاء به كله طالما تستشهد ببرنابة أحب أن أعرفك عزيزي محمد يقوت بعض ما جاء في خرافة برنابة حتى تفكر مئات المرات بعد ذلك قبل أن تستشهد بأي نص في برنابة عزيزي محمد في خرافة برنابة الكثير من الأخطاء التي لا تتفق مع القرآن كتاب الأحباء المسلمين الأول وقبل أن أقدم بعض الأخطاء أود أن أقول لو فرضنا أن هذا الكتاب خرافة برنابا كان هو انجيل المسيحيين الأصلي قبل التحريف وقبل ظهور الإسلام إذن لماذا لم يشر القرآن لا من قريب ولا من بعيد إلى وجود هذا القرآن باسمه برنابا كما أننا نلاحظ على سبيل المثال للحصر أن مثلا لقب القصوص لا وجود له في خرافة برنابة إطلاقا فمن أين أتى بها القرآن إن كان هو الإنجيل الصحيح من أين أتى القرآن بكلمة قصوص وهي لا وجود لها في خرافة برنابا بالإضافة إلى ذلك أقدم لك عزيزي محمد ياقوت طالما تستخدم كتاب برنابة أقدم لك ما يضرب كتاب القرآن في مقتل اولا عبارات قاسية قيلت عن محمد في كتاب او في خرافة برنابة عزيزي محمد وأنت دارس وباحث من الطراز الأول الآن في العالم الإسلامي يشار لك بالبنان فأنت محمد مسعد ياقوت من لا يعرفك قبل أن تتبنى أي فكر عليك أن تدرس هذا الفكر جيدا حتى لا تندم بعد ذلك ورد في خرافة برنابة الكتاب الذي استخدمته والذي لا يقبله أي مسلم ورد في فصل 52 تحت في العدد رقم 7 الآتي أن رسول الله سيخاف لأن الله إظهارا لجلاله سيجرد رسوله من الزاكرة حتى لا يذكر كيف أن الله أعطاه كل شيء ما رأيك يا أستاذ محمد خرافة برنابة الذي التي التي تستشهد به يقول أن الله سيجرد محمد من الزاكرة تماما وسيخاف محمد حينما يجرد من الزاكرة وهذا الكلام تجده نصا في فصل 52 العدد رقم سبع ورد أيضا في خرافة برنابا عن محمد في فصل أربع وخمسين الأعداد اثنين وثلاثة ومتى مرت الأربعون سنة يحيي الله رسوله الذي سيطلع أيضا كالشمس بيد أنه متألق كألف شمس فيجلس ولا يتكلم لأنه سيكون كالمخبول ما رأيك يا أستاذ محمد مسعد ما رأيك هل توافق أن محمد سيجلس كالمخبول إذا كنت تؤمن بخرافة برنابا عليك أن تأخذ كل برنابا ليست شظايا من برنابا ثم تترك كل برنابا إذن هنا ورطة عليك أن تقبل برنابة بما فيه من يعني ضربات قاتلة لمحمد وللقرآن دعني أقول لك ما هو أكثر من ذلك يا أخ محمد مسعد يقود هل تعرف من هو المسيح في خرافة برنابة لعل من الجيد أن أبدأ لك بهذه النقطة التي ادعى فيها كاتب خرافة برنابة أن الرب يسوع المسيح نفى عن نفسه بأن يكون هو المسيح أي المسيح نفى عيسى أنه المسيح وادعى أن المسيح هو محمد رسول الإسلام الذي سيأتي بعده هو المسيح وبالطبع لا يؤمن ولا مسلم واحد أن محمد هو المسيح وإليك شواهد هذه الأكذوبة عزيزي محمد ياقوت عليك أن ترجع إلى خرافة برنابة إلى الفصول التالية لن أقرأ فالفصول كثيرة ولكني سأضعها للأحباء المسلمين من يريد أن يرجع إلى خرافة برنابة ليقرأ بأم عينه أن المسيح هو محمد الفصل 42 5 الفصل 43 31 32 الفصل 72 10 و الفصل 82 9 و18 الفصل 96 من 5 الى 15 الفصل 97 14 الى 17 الفصل 112 17 و18 الفصل 191 4 و5 الفصل 192 وستة الفصل مية تمانية وتسعين خمستاشر في كل هذه يا أستاذ محمد مسعد ياقوت خرافة برنابة كاتبها يدعي ويؤكد أن عيسى ليس المسيح وإنما المسيح هو محمد فما رأيك يا عزيزي يا من تقدم أبحاثا وأنت رجل يعني أشهر من نار على علم وباحث من الطراز الأول ما رأيك؟ بالتأكيد يرفض هذه الأكذوبة كل يهودي وكل مسيحي وكل مسلم فاليهود يقرون أن المسيح أي المسيح لم يأتي بعد وهم ينتظرونه وأنه متى جاء سيكون يهوديا ومن صد يهوزة والمسيحيون يؤمنون بأنه يسوع هو المسيح قد جاء وشهد عن نفسه بأنه هو المسيح وهذه الحقيقة تملأ صفحات الإنجيل المقدس كما أن المسلمين يؤمنون أيضا بأن عيسى هو المسيح ولا يؤمن ولا مسلم واحد على هذه الأرض بأن محمد نبي الإسلام هو المسيح ولهذا لم ينزلق أي عالم ربما في العصر الحديث مما نعرفهم يقف في مناظرة او في حجة ويتحدى المسيحيين بخرافة برنابة كتبوا نعم وقالوا نعم لكنهم لم يجرؤوا على الوقوف أمام أي مسيحي بهذه الخرافة خرافة برنابة هذا ثانيا إذن اولا ضربات موجعة في خرافة برنابا لنبي الإسلام محمد لا أظنك تقبلها يا أستاذ محمد الأمر الثاني الحديث عن أن عيسى ليس المسيح وإنما المسيح محمد وانت لا تقبلها دعني أعطيك أيضا ما يتناقض مع قرآنك حتى لا تنسى نفسك مرة أخرى وتستشهد لنا بخرافة برنابا على سبيل المثال جاء في فصل الثلاثة عشر الفصل الثالث العدد العاشر أن العزراء مريم قد ولدت المسيح او عيسى بدون ألم وهذا مخالف للقرآن الذي يقول في سورة مريم الثلاثة وعشرين عنها بأنها لما فاجأها أو جاءها المخاض قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا إذن هذه الجزئين تناقض قرآنك فكيف لا ألم في خرافة برنابا وفي قرآنك يوجد ألم دعني أقول لك أيضا خرافة برنابا في الفصل 115 وتحديدا في العدد 18 أن على الرجل أن يقتنع بامرأة واحدة وينسى كل امرأة أخرى وأنت كمسلم تعرف وأن القرآن في سورة النساء ثلاثة يبيح تعدد الأزواج إذن ما رأيك يا أستاذ محمد ان كنت تقبل خرافة برنابة عليك أن تقبل الخرافة كاملة وليس شظايا منها عندك أيضا موضوع آخر انا أعطيك مجرد أمثلة لما يضرب القرآن وعقيدة القرآن في فصل 105 من خرافة برنابة في الأعداد من 3 إلى 8 وفي فصل 178 الأعداد 5 و 6 أن عدد السماوات 9 مع أن عددها في القرآن في سورة الإسراء 44 سبع سماوات فهل ستقبل خرافة برنابة أن السماوات 9؟ أم أنك ستقبل أن السماوات سبع البنوة لله جاء في فصل 102 الأعداد من 17 الى 19 في فصل 102 الأعداد من 17 الى 19 أن الجنس البشري كلهم هم أبناء الله بينما القرآن يرفض عقيدة البنوة لله كما جاء بسورة المائدة 18 بل ويعتبره كفرا كما جاء في سورة البقرة 116 ويونس 68 والإسراء 111 والكهف 4 وسورة مريم 88 و91 92 والأنبياء 26 والفرقان 2 القرآن يرفض جملة وتصطيلا البنوة لله وهذه قد ناد بها برنابا فما رأيك تأخذ شظايا أم أنك تأخذ برنابا كله نحن كنا واضحين ورفضنا برنابا جملة وتفصيلا وفصلنا لماذا لأن به الخرافات الكثير أنت كيف تقبل نصا وترفض آخر عندك جزئية أخرى يا أستاذ الفاضل محمد مسعد ياقوت في فصل 36 سنة والعدد 16 يضرب المسلمين أيضا ضربة ليست ساهلة حينما يقول في فصل 36 والعدد 16 يقول في خرافة برنابا الحق أقول لكم لعمر الله أن المرائين يصلون كثيرا في كل أنحاء المدينة لينظرهم الجمهور ويعدهم قديسين ويعدهم قديسين ما رأيك هذا الانتقاد لا يقبله أي مسلم على الإطلاق لأنكم تصلون في الشوارع وفي زوايا الشوارع وهو الأمر الذي اعتبره برنابا نفاق ورياء وحتى تظهر أمام الناس أنكم قدسين ما رأيك هل ستقبل برنابة أيضا جاء في فصل 99 والعدد 3 أن الله يحب اسرائيل كعاشق فالإضافة أن هذا التعبير يكشف عن هوية الكاتبة اليهودية يا أخ محمد مسعد حينما يقول أن الله يحب اسرائيل كعاشق هذا التعبير غير مقبول اسلاميا ما رأيك هل الله يحب اسرائيل كعاشق أم أنه يحب المسلمين كعاشق ما رأيك في ما جاء في فصل 22-2 أن الكلب أفضل من رجل غير مختون هذا ما جاء في خرافة برنابة في فصل 22-2 أن الكلب أفضل من أي رجل غير مختون وفي فصل 23-15-17 أن غير المختون محروم من الفردوس وايضا تدل هذه الأقوال على أن كاتبها يهودي ومن جهة أخرى هي مخالفة للإسلام في الأسباب والشروط التي تدخل الناس الجنة لا أطل عليك فالقائمة طويلة ولكني أحب أن أقدم لك وأنت باحث يا أستاذ محمد مسعد يقود كما سأثبت ذلك بعد قليل سأثبت أنك باحث من الطراز الأول في العالم الإسلامي كنت أحب أن أقدم لك ما كتبه الأستاذ عباس محمود العقاد عن رأيه في خرافة برنابة كتب الأستاذ عباس محمود العقاد في صحيفة الأخبار القاهرية الصادرة في 26 اكتوبر سنة 1959 عن خرافة برنابة قال أن اللغة المكتوب بها إنجيل برنابة فيها الكثير من عبارات مكتوبة بصيغة لم تكن معروفة قبل شيوغ اللغة العربية في الأندلس وما جاورها يستند وصف الجحيم هذا كلام عباس ما يزال عباس محمود العقاد يكتب يستند وصف الجحيم في إنجيل برنابا إلى معلومات متأخرة لم تكن شائعة بين اليهود في عصر المسيح بعض العبارات الواردة به كانت قد تسربت إلى القارة الأوروبية نقلا عن مصادر عربية تكرر في إنجيل في هذا الإنجيل بعض أخطاء لا يجهلها اليهودي المطلع على كتب قومه ولا يرددها المسيح المؤمن بالأناجيل المعتمدة في الكنيسة الغربية ولا يتورط فيها المسلم الذي يفهم ما في إنجيل برنابة من المناقضة بينه وبين نصوص القرآن مثل القول عن محمد أنه المسيح أو المسيح انتهى انتهى كلام العقاد فأنت كرجل باحث ما كنت أتوقع أنك تتورط في برنابا وها هو أستاذ مثل العقاد يحذر من التورط في برنابا دعني أقول لك ما قاله الدكتور محمد شفيق غربال حينما قال في الموسوعة العربية الميسرة وهو رجل أكاديمي تحت كلمة برنابة في الموسوعة العربية الميسرة قال عن برنابا إنجيل مزيف وضعه أوروبي في القرن الخامس عشر وفي وصه للوسط السياسي والديني في القدس أيام المسيح أخطاء جسيمة كما أنه يصرح على لسان عيسى أنه ليس المسيح إنما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون المسيح الخلاصة في هذه الجزئية عزيزي محمد مسعد ياقوت أعتقد لهذه الأخطاء السابقة وغيرها الكثير جدا ليس من الغريب أن يرفض خرافة برنابا من اليهودي والمسيحي والمسلم بل هو المنطق الطبيعي أن يرفض وكنت أعتقد أنك كباحث يشار لك بالبنان اليوم أن تكون أحد الذين لا يتورط في خرافة برنابا ولكنك سقطت يا رجل وقبل أن أترك هذه الجزئية لانتقل لما قدمته لنا أريد أن أترك لك نكتتين من خرافة برنابة النكتة الأولى في فصل 57-14 في فصل 57-14 أقدم لك هذه النكتة عزيزي محمد مسعد يقود يقول كاتب برنابة كل قملة كانت على إنسان حبا في الله تتحول إلى لؤلؤة هذه هي النقطة الأولى عزيزي في خرافة برنابة كل قملة كانت على انسان حبا في الله تتحول الى لؤلؤة وأنت كدارس مسلم تعرف أن محمد والصحابة كان عندهم قمل في رؤوسهم موجود في البخاري ومسلم عشرات الأحاديث هذه نقطة ليس أكثر من ذلك النقطة الثانية عزيزي محمد مسعد يقوت جاء في فصل 74 -4 في فصل 74 -4 هذا النص وأخطأ سليمان لأنه فكر في أن يدعو كل خلائق الله لوليمة فأصلحت خطأه سمكة إذ أكلت كل ما كان قد هيئه نكتة في خرافة برنابة أقدمها لك يا عزيزي مسعد يعني سليمان فكر أن يدعو كل الخلائق لوليمة ولكن جاءت السمكة فأصلحت خطأ سليمان فأكلت كل ما هيئه وأنا لا أدري يا عزيزي مسعد من أين أتت السمكة هل كانت سمكة تعيش في البر يعني ولا كانت سمكة في الماء وسليمان الذي أخطأه وأعد الوليمة في البحر فجاءت السمكة في أعماق البحار والتهمت ما قدمه سليمان على كل عزيز ياقوت ما كنت أحب أنك تتورط في خرافة برنابة أترك الآن خرافة برنابة وأنتقل مع أستاذنا محمد مسعد ياقوت وهو يقدم لنا إثباتا آخرا أن محمد نبي الإسلام أيضا له شواهد في سفر التسنية قدم لنا نصا رائعا هذا الرجل من سفر التسنية لما هزمت ديوش بني اسرائيل أمام العمالقة توسل موسى إلى الله سبحانه وتعالى مستشفعا بمحمد هذا كلام الرجل في كتابه نبي الرحمة ألم أقل لكم أنه مميزا عن الذين سبقوه فاسمعوا ماذا قال في كتابه النبي الرحمة توسل موسى إلى الله سبحانه وتعالى مستشفعا بمحمد قائلا اذكر عهد ابراهيم الذي وعدته به من نسل اسماعيل أن تنصر جيوش المؤمنين فأجاب الله دعاءه ونصر بني اسرائيل على العمالقة ببركات محمد وقد استبدل هذا النص بالعبارات التالية اذكر عبيدك ابراهيم واسحاق ويعقوب ولا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب واسمه وخطيئته ولا يمكن أن يكون هذا الدعاء الذي في النص الأول قد صبر عن موسى عليه السلام لأنه ينافي كمال التوحيد هذا ما قدموا لنا الأستاذ محمد مسعب يقود أن موسى حينما استشفع كانت كلمات موسى هكذا أذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل إسماعيل أن تنصر جيوش المؤمنين فأجاب الله دعاءه ونصر بني إسرائيل على العمالقة ببركات محمد والحقيقة الأمر هنا الأمر الجلل لأن الرجل يقدم لنا التوراة غير المحرفة لأن كل الأحباء المسلمين الذين أرادوا أن يثبتوا شرعية لمحمد في التوراة أخذوا النصوص كما هي وفسروها من منظور إسلامي لكن الرجل هنا يختلف عنهم جميعا الرجل هنا يقدم لنا النصوص العبرية التي قبل تحريفها فهو يملك إذن التوراة الأصلية قبل التحريف وإلا من أين جاء بهذه النصوص ويعني هذا ما حضرته لكم من مفاجأة بعد قليل إذن الرجل يمتلك التوراة غير المحرفة التي لا وجود لها عند اليهود ولا وجود لها عند المسيحيين ولكنها بلا شك موجودة عند الأستاذ محمد مسعد ياقود دعوني أقدم لكم أيضا نصا آخرا أثبت به الأستاذ محمد مسعد ياقود أن لمحمد نبؤات في سفر العدد فقال لنا في قصة بلعام ابن بعوراء أنه قال انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل وعضبه صبط من العرب ولظهوره كزلزلة الأرض ومن عليها هذا كلام الأستاذ محمد مسعد يقوت يقول لنا ارجعوا لسفر العدد في قصة بلعام ابن بعوراء ستجدوا هذه النبوءة انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل وعضضه صبت من العرب ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها قال المهتد الإسكندراني معلقا ولم يظهر من نسل إسماعيل إلا محمد وما تزلزلت الأرض إلا لظهوره حقا إنه كوكب آل إسماعيل وهو الذي تغير الكون لمبعثه فقد حرفت السماء من استراق السمع وانطفأت نيران فارس وسقطت أصنان بابل ودكت عروش الظلم على أيدي أجباعه وقد حرف هذا النص في الطبعات المحدثة إلى يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم مؤاب ويهلك من الوغة يعني النص المحرف هو الموجود في التوراة تعثنا الذي يقول يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل ولكن النص الصحيح الذي يقدمه لنا الأستاذ محمد مسعد يقود هو انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل وعبده صبط من العرب وليس من إسرائيل فإذن نحن قد حرفنا التوراة ولكن الآن نحن في ورطة يا أحبة الرب نحن في ورطة لأننا خلال القرون والأحباء المسلمون يتهمون كتابنا بالتحريف وحينما نسألهم عن إثبات التحريف فقدموا لنا إذن النسخة التي تم منها هذا التحريف يقولون لنا لا, لا نملك هذه النسخة ولكن الآن نحن في ورطة نحن في ورطة لأن الأستاذ محمد مسعد ياقوت قد وجد التورات الحقيقية فماذا سنفعل لا أدري بكل فراحة نحن في ورطة والآن نبدأ في الدخول جزئية جزئية إلى المفاجأة التي أقدمها لكم فحبيبي سيف يريد تجهز لي اللينك اللي أنا حافظه عندك سيف سامعني اكتب لي واحد أستاذي سيف أستاذي المبارك سيف لو سامعني اكتب لي واحد طيب جهز لي اللينك الله يخليك لحد ما أقولك حطهن حطهن ربي باركك رابعا أدخل معكم رويدا رويدا إلى المفاجأة فتحت الكتاب لارى من الذي قدم الكتاب فوجدت الذي قدم الكتاب رجل عالم الذي قدم كتاب نبي الرحمة هو رجل عالم هو فضيلة الدكتور فريد عبد الخالق رجعت لأرى من هو الدكتور فريد عبد الخالق أعطيكم عنه نبذة ولد فضيلة الدكتور فريد عبد الخالق في مدينة فاقوس محافظة الشرقية بمصر في السلاسين من نوفمبر عام الف تسعينية للميلاد يعني الرجل حجة عمره الان يعني كم تسعين سنة انتقل مع عائلته بعد ذلك الى مدينة القاهرة اكمل دراسته حيث تخرج عام ستة وثلاثين من معهد التربية العالي فضيلة الدكتور فريد عبد الخالق شاهد عصر على الحركة التجديدية الاسلامية الراشدة منذ الأربعينيات وحتى يومنا هذا شارك في كثير وقد شارك في كثير مع تقدم عمره لا يزال مشتغلا بأمانة الكلمة ويعد أحد رموز مدرسة الفكر المتسق المتوازن جمع فضلته في دراسته العليا بين العلوم والرياضيات والقانون والشريعة وقد عمل مديرا عاما لدار الكتب المصرية ودار الوثائق القومية في السبعينيات شكرا عزيزي سيف أشكرك. ثم وكيلا لوزارة السقافة لشؤونهم مارث الدعوة بكل جوارحه خطيبا وشاعرا وباحثا ومفكرا الآن أقدم لكم نبذة عن الرجل الذي قدم عمل مقدمة للكتاب يعني انت لما تحب النهاردة تنشر كتاب بتشوف عالم يعمل مقدمة للكتاب حتى يكون لكتابك يعني شرعية صبر له من كتابات الآتي أساسيات في موضوع الإسلام والحضارة بحث ألقي في الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياضة سنة 1979 له أيضا كتاب الأخوان المسلمون فكرة وحركة وكان بحث ألقي في ندوة البحرين بتكليف من مكتب التربية للخليج العربي سنة 84 له كتاب الإخوان المسلمون في ميزان الحق كتاب صدر له عام 87 له كتاب مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك ملحمة شعرية عام تلاتة وتسعين له ديوان المقاومة تقديم فهمي هويدي عام الفين وثلاثة له تأملات في الدين والحياة عام الفين وثلاثة في الفقه السياسي ايضا له كتاب في الفقه السياسي الاسلامي عام الفين وسبعة هذا هو مقدم كتاب نبي الرحمة للكاتب محمد مسعد ياقوت معايا شباب ندخل أعمق إلى المفاجأة قلت إذن من هو محمد مسعد ياقوت لأعرف أكثر عن الأستاذ محمد مسعد ياقوت فعرفت أنه كاتب وباحث من الطراز الأول المؤهلات بكالوريوس العلوم والتربية بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 2001 دبلوم المركز الثقافي الإسلامي لإعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف عام 2004 دبلوم عالي في التربية كلية التربية جامع الطنطة 2005 الخبرات والأعمال التي قام بها شوفوا بقى الخبرات التي قام بها هذا الرجل أعدى سلسلة حلقات عن الثقافة العلمية وأزمة البحث العلمي في التلفزيون المصري أعدى سلسلة حلقات فضائية في قناة الأمة الفضائية عن اخلاقيات الحرب في الإسلام شارك في تأسيس قناة الندى الفضائية باحث متفرغ لإعداد مشروع علمي في مؤسسة أحمد بهاء الدين الثقافية باحث متفرغ لاعداد مشروع علمي في وزارة الثقافة المصرية منحة بحسية سنة 2006-2007 القى العديد من المحاضرات العلمية والثقافية في مكتب شباب المستقبل بوزارة الشباب المصرية وكان من هذه المحاضرات العولمة الغربية في ظل غياب الوعي العربي ومحاضرة في فن التفاوض ومحاضرة في فن الخطابة ومحاضرة في ذكرى غزوة بدر الأستاذ محمد مسعد هو باحث شرعي في شبكة إسلام أونلاين هو أيضا المؤسس والمشرف العام لموقع نبي الرحمة هو مستشار تربوي لموقع المستشار هو باحث ومحرر بموقع خير أونلاين كاتب في مجلة آراء حول الخليج كاتب في مجلة شهرية تصدر من مركز الخليج للأبحاث في دبي دولة الأمارات العربية المتحدة المقالات والبحوث المنشورة في بعض المجلات باسمه مثل موقع كلمات وموقع الشبكة الدعوية وموقع المفكر الدعوية وموقع المختار الإسلامي وموقع مثالات وموقع مجلة العرب الإلكترونية وموقع صحيفة المسقفة الإلكترونية ومجلة مدارات الإلكترونية وموقع أدب الأطفال العربي وموقع دروب ومجلة أدبيات الإلكترونية ومجلة هدايا ومجلة الفرقان ومجلة الفسطاط والمجتمع الكويتية وصحيفة البطوف ومجلة البيان التي تصدر من لندن ومجلة المعرفة تصدر من الرياض ومجلة الرسالة تصدر من مصر ومجلة العرب الحر تصدر من امريكا ومجلة علوم انسانية تصدر من امريكا والمجتمع الكويتية له مقالات منشورة في بعض الصحف مثل صحيفة القدس العربي تصدر في لندن صحيفة الجزيرة السعودية جريدة الشعب وآفاق عربية والأسرة العربية والغد والدستور له بحوث ومقالات منشورة في بعض المواقع الإلكترونية مثل موقع طريق الإسلام وإسلام أونلاين وموقع دار الإسلام الإسلام وموقع الألوكة وصيد الفوائد وميدل إيست وميدل إيست أونلاين وموقع محيط وموقع رابطة أدباء الشام وموقع عتيدة وموقع التاريخ وهو موقع الشيخ محمد موسى الشريف وموقع دعوة الإسلام وموقع علماء الشريعة وموقع طريق الجنة وموقع مركز الشرق العربي للدراسات وصحيفة المثقف الالكترونية مدئولوش بس ثم للمفاجئة حتكون ازاي وصحيفة ثقفة الالكترونية وصحيفة نور الفجر الالكترونية ومجلة ديوان العرب وصحيفة الدنيا الوطن الالكترونية وصحيفة كتابات الالكترونية وموقع قضايا عربية ومجلة الفوانيس وموقع موجز الأدبي وموقع جمالي الأدبي وموقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وصحيفة هدايا نت الإلكترونية وموقع المسلم موقع الشيخ الدكتور ماصر العمر وموقع ليبيا المستقبل وموقع خير أونلاين دؤناه وموقع إنسان أونلاين وموقع ائتلاف الخير ومجلة الشرفات الالكترونية <تصفيق> ذهبت لأرى ما الذي حصده الرجل مما كتب له جوائز عديدة اسمعوا ما هي الجوائز شهادة اليوبيل للصد التقديرية من جامعة المنوفية للأوائل عام 2001 حصل على جائزة موقع المرأة المرأة لها أونلاين للثقافة والإبداع عن بحث الإختلاط وأثره على التحصيل العلمي والابتكار عام 2004 تحت رعاية مؤسسة الوقف الإسلامي السعودية حصل على جائزة احمد بهاء الدين الثقافية الدورة الثامنة 2005 عن كتاب أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي عاوزكم تحفظوا لي اسم الكتاب ده الله يخليكم ازمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي اخذ عليه جائزة احمد بهاء الدين الثقافية في مصر واحفظوا اسم الكتاب ازمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي حصل على جائزة مبارك العالمية للسلام والتنمية من منظمة الكتاب الافريقيين والاسيويين عام 2005 عن بحث حوار الحضارات اسمه الموجود والمفقود حصل على جائزة مسابقة انصر نبيك وكن داعيا من موقع الالوكة فرع المقالة الصحيفة عن مقال دور النبي صلى الله عليه وسلم في تحضر العرب 2006 حصل على منحة تفرغ للإبداع من وزارة الثقافة المصرية العام 2006-2007 تم تكريمه من قبل وزارة الشباب في 16-2004 عن أعماله الشبابية والثقافية في مكتب شباب المستقبل المؤلفات مؤلفات الرجل أيضا هامة أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي القاهرة دار النشر للجامعات عنده مؤلف اسم الإختلاط وأثره على التحصيل العلمي والابتكار هذا البحث فاز بجائزة موقع المرأة لها أونلاين للثقافة والإبداع له بحث حوار الحضارات الموجود والمفقود والمنشود وهذا الذي حصل من خلاله او بسببه على مسابقة مبارك العالمية للسلام والتنمية له كتاب أيضا صنائع المعروف ثلاثون بابا من أبواب الخير له أيضا مؤلف اسمه هروب النخب, هروب النخب العلمية بين واقع النذيف وسبل العلاج له مؤلف اسم تجديد الدين له مؤلف اسم غزوات الرسول له مؤلف اسم الفصل بين الجنسين في التعليم بين الشريعة الإسلامية والدراسات الإنسانية له مؤلف اسم عناية النبي بالمرأة والطفل له مؤلف اسم الأخلاق الأخلاقيات النبوية في الصراعات السياسية له مؤلف اسم مظاهر الوسطية له مؤلف اسم أحكام الهدية الهدي للعاملين بالقطاع الخاص عنده مؤلف اسمه حوار الحضارات وخناجر في جسد الإسلام ومؤلفه الاخير نبي الرحمة الذي أعطاني إياه أستاذ صوت, صوت الحق له كتب تحت الطبع صفات رجل البر وعناية الكتاب والسنة بالمسجد الأقصى المبارك وحق النصرة للشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا وقيم حضارية في السيرة والنبوية والتجديد والمجددون في الإسلام وغزوات الرسول له دراسات ومقالات علمية ههريكم النهاردة عشان المفاجأ يكون لها طعم وقيمة له دراسات ومقالات علمية عند ثقافة التطوع في منطقة الخليج والأبعاد والدلالات عند بحث القطاع الخاص ودوره في دعم البحث العلمي عنده بحث الفصل بين الجنسين في التعليم مجلة البيان عنده بحث تجديد الدين المعنى والتأصيل الشرعي عنده بحث دور النبي في تحضر العرب وده فاز بجائسته بمسابقة أنصر نبيك عنده بحث البحوث العلمية في العالم العربي غير مجدية في مجلة المعرفة الرياض عنده بحث نظرات في حديث التجديد مجلة الفسطات عنده بحث الإسلام والغرب حوار وصدام عنده بحث في سيكولوجية النفاق عنده بحث الحرية الأكاديمية في الوطن العربي عنده بحث نظرة إلى واقع البحث العلمي عنده بحث الهروب من جحيم الأنظمة إلى جنات الحرية الأكاديمية عنده بحث رحمة النبي بالأسرة موقع الألوكة عنده بحث دستور المدينة مفخرة الحضارة الإسلامية عنده بحث رحمة الرسول بالمسنين عنده بحث رحمة الرسول بزوي الاحتياجات الخاصة عنده بحث مفهوم الدين إلى أين عنده بحث جهود النبي في مكافحة الرق والاتجار بالبشر عنده بحث لله در الهدية موقع دعوة الإسلام عنده بحث مآسي التمويل العربي للبحث العلمي عنده بحث القيم الحضارية في غزوة بدر عنده بحث البحث العلمي العربي حاضرا غائبا عنده بحث نبي الرحمة أم نبي الخراب عنده الرجل أعمال أدبية لن أطيل عليكم عنده بار أحرانوت مجلة المجتمع الكويتي الكويت عنده على الطريقة الفيدرالية مجلة الأسرة عنده المسكن الشعبي قصة قصيرة عنده طوابير النهضة عنده قصص منشورة في مجلة العرب الحر تصدر بالولايات المتحدة الرجل له حوارات مع وسائل الاعلام فعنده في وسائل الاعلام اقام برنامج في سناد الثقافي في القناة السادسة اسمه هجرة العقول العربية وحلقة في برنامج السادسة ايضا بتاريخ 4-1-2006 وله في برنامج اسمه بصراحة قدم ايضا حلقة لسنا الافضل علميا وفي القناة السادسة بتاريخ 27-3 ازمة البحث العلمي سناد الثقافي وفي القناة السادسة قدم في القناة السادسة بتاريخ 23 اطناصر كيف ننهض بالبحث العلمي وله حوارات في إذاعة البي بي سي في قضايا التعليم والبحث العلمي له حوار في إذاعة العراق الحر عن موضوع الاختلاف بين الجنسين في المدارس عنده حوار مع تلفزيون اي ان ان البريطاني برنامج الطريق إلى الحرية حوار مع تلفزيون ANN البريطاني برنامج الطريق الى الحرية في 2006 عنده حوار مع صحيفة هدايا نت وعنده حوار مع موقع المفكرة الدعوية وعنده حوار مع صحيفة الوقت البحرينية وعنده عن اطفال في ظروف صعبة حلقة عن عمل الاطفال في المهن الشاقة في القناة السادسة في 17 نوفمبر 2007 له حوار مع الإذاعة الألمانية عن البطالة في العالم العربي والرجل له دورات في الحاسب الآلي وحاصل على دورة اعداد القادة من وزارة الشباب حاصل على شهادة دورة تدريب الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان على استخدام الإنترنت مهاراته يجيد استخدام الحاسب الآلي و ومهارات في تحرير الصفحات الإلكترونية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة خلاص كفاية كده أخيرا الرجل أعطوه أن يكون عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عنديكم حد شفتوه بحاسة بالطريقة دي فيه قلولي ما فيش أنا عن نفسي ما شفتش يعني رجل ليه بحسوا بحاسوا بالطريقة دي يعني مفيش بعد كده فالرجل يقول لنا النصوص الاساسية للتوراة يعني معاه التوراة الاساسية فانا قلت لنفسي يا وحيد يعني الاستاذ فاتح الغرفة وعمالين تتكلموا اثبتوا اي شيء لهذا الرجل يعني استاذك صوت الحق يا وحيد ادى لك الكتاب هتعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه يا وحيد إلا أني أتصل تلفونيا بالأستاذ محمد مسعد ياقود وأجري معه حوارا حول ما قال أنه موجود في التوراة وهذه هي المفاجأة لكم أحبائي أحببت أن أشارككم بها وحتى تتابعوني جيدا في المكالمة التي دارت بيني وبين هذا الرجل العملاق ولازم أن أعترف بأنه مطبع هذه حقيقة لا بد أن أعترف بأنه مطبع حتى تتابعوني انا بشكر الأخت ناردين أنها فرغت المكالمة كتابة حتى تتابعون وتقرأوا الكلام المكتوب فبطلب من أستاذي صوت الحق آسف من أستاذي سيف الكلمة أنه يحط اللينك نفتح اللينك وأنا هشغل المكالمة مرتين المرة الأولى هنسمعها من غير أي مقاطعة والمرة الثانية هشغل المكالمة وبعد كده هعلق عليها بعض التعليقات استحوا اللينك اللي قدامكم هدوا التكست عشان تسمعوا التسجيل الذي دار بيني وبين الأستاذ محمد مسعد يقود هدوا التكست لو سمحتوا السلام عليكم ورحمه الله معك وحيد مع الاستاذ محمد مسعد اهلا وسهلا يا هلا مرحبك انا سعيد جدا ان اتكلم مع حضرتك انا بخدمه الايه يا نعم من ادريه انك <مسطور> <مسطور> اتكلم من خارج مصر تماما انا قرأت كتابك نبي الرحمة وعندي تساؤلات لان في جزئية مميزة جدا حضرتك تميزت بها عما كتب قبلك في هذا الاتجاه وأحب أن أتفسر عنها في الباب الأول تحت المطلب الرابع النبوة والوحي في أولا شهادات الكتب السماوية السادقة و انا عندي يعني تميزت بها حضرتك عن ما كتبوا في هذا الاتجاه ان حضرتك قدمت نصا توراتيا يعني عن اسماعيل عن يعني جيد أنه لو وجد له في التوراة كنت اسال كيف نوثق هذا الجزء يعني هل نعم مش موجود في التوراة مش موجود في التوراة حضرتك أوردت لنا جزئين الجزء الأساسي انظر كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل وعذبه ضد من العرب ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها ثم ثم بعد ذلك قدمت لنا الجزء المحرف في الكتاب أنه تم تحريفه إلى يبرس كوكب من يعقوب ويقوم, ويقوم قضيب من اسرائيل فيحطم مؤاب ويهلق من الوغع فكنت أريدا أسأل كيف نوثق الجزء الأول الخاص بإسماعيل حيث أنه لا وجود له في العمل نعم إسماعيل دعوتيشيك أحدث قطوة السكرات المجينة الإسلامية وذلك كان من الشيخ المؤذر من الليلة الشيخ إبغاليب يرغبت أنه أجل السكرات المجينة وعضيح <تصفيق> لنا سعادة للميين يعني حضرتك هل تبصت تحت في الهوامش كده في الهوامش أنا نظرت حضرتك في الهوامش وجدت أنك ترجعنا إلى كتاب محمد بن عبد الله السحيم له, <تصفيق> له كتاب محمد بن اسفر. نعم <تصفيق> له كتاب أعظم إنسان في الكتب السماوية أنا ذهبت إلى كتاب الأستاذ محمد عبد الله ولكن لم أجد له توثيقا ايضا وجدت انه ايضا يعني مجرد كلمه يضعها لكن نحن نريد توثيق يعني كنت اتمنى ان اجد توثيقا اذا أوه. مثلا قدم لنا ترجمات او قدم لنا اصل عبري او ما إلى ذلك يكون الكلام أقوى او هذا انا على رجعه يعني لم ابذل كلمه قال انما يعني وجدتها ساله الدكتور الصالح محمد عبد ولا ابحث من وراء اي ضبط اها فلو يعني لو ترى ان اهدافها للكتاب في هذه الحاله يعني ارجو ان الدكتورني اضروا ما لهاش اصل يعني كما ترى يعني يعني ترى اصل التاريخ المفروض اهدفها اذا ما كانش اصل هي ليس لها اصل في, في في في في الكتاب في العهد القديم ليس لها اصل وحتى عند الدكتور محمد ابن عبد الله السحيم ليس لها اصل وبالتالي يعني تصبح جزئيه ضعيفه لكن اذا كان لها توثيق هنا تصبح قويه هو فعلا انا اسال فيها اسال فيها احد الاخوه الباحثين اللي هم يعني في ال في ال في ال في دراسه ال الكتب السابقه في الديوريه والكتب كتب التوراه الجديد رايهم يفيدني كعجب مثلا جيد اشكر جدا اشكر جدا اهتمامك انك دخلت هذه ال اشكرك عزيزي محمد عارف اني في اخر ااا تسالي لا انا اعمل في هذا المجال اعمل في مجال البحث في أه يعني الدين المقارن اهلا ومرحبا بك وكنت احب ان اجد توثيقا لهذا الجزئية الجزئيه بالذات لانها جزئية تهمني شخصيا وحينما رجعت إلى كتاب الأستاذ محمد ابن عبد الله السحين لم أجد أيضا توسيقا يعني أعتقد انها جزئية ضعيفة يا أستاذ محمد حينما نقول أن قس أسلم فيقوم هو بترجمة جزئية ربما هذا لا يعد توسيقا أليس كذلك صح صح, صح, صح مضبوط هذا كلام صحيح انا انا سعيد جدا اني تكلمت مع حضرتك يا استاذ محمد واخي ارجو انك تقرا الكتاب وتدون لي كل في ورقة وترسلها عبر البريد الالكتروني حاضر وستجدني مهتمه واهتم لي اي اهتمام شكرا لك كثير يا استاذ محمد اخي ارجو ارجو ان تقبلني صديقا واشكرك على هذه يعني الهديه هذه المعلومه اللي اا انت انسان رائع جدا انا سعيد جدا بالحديث معك وهذا يشرفني الله خير الله سلام يا اخ محمد السلام عليكم سلام سلام ازيكوا ما بيقول اخونا اونلي واي انا لسه هشغل هشغل الحتة دي تاني عشان عندي فيها مداخلاتي اخوة عندي فيها بعض التعليق اولا انا انا احترمت الرجل جدا لانه انسان متواضع انسان متواضع بصراحة اه وانا شهدت له وقلته في النهاية انت انسان رائع انا كنت انتظر اهلا الاختة من المجدلية ربي باركك انا كنت انتظر ان نجد توثيقا يعني الى حد ما معقول يعني يساعد الرجل في انه يكون يعني ماء الوجه زي ما على ماء الوجه ولكني بامانه يعني انا كنت مشفق عليه وأنا أنا اناقشه انا سعيد الموضوع مره اخرى انا ما, ما كنتش متفاجئ بكل امانه انا اتصلت بنعمه المسيح انا لا أكذب عليكم انا صليت قبل ان اتصل ليعطيني الرب كلمة ويعطيني حكمه وأنا أتكلم تكلمت مع الرجل وأنا واسق مئة في المئة أنه ضعيف وأنه ليس له حجة يستطيع أن يقدم أنا أتعيد هذا التسجيل مرة أخرى حتى أعلق وأسلم المايك لكم ويعني بعد كده تستطيع أن أي بحث اسلامي عن المسيحية انا لا أستطيع أن أسق فيه إطلاقا هذا الرجل انا شايفين انا وريتكم كم مجلة يكتب بها كم بحث يكتب فيه كم كتاب كتبه كم جائزة حصل عليها كل هذا ومع ذلك حينما سألته عن المرجع الرجل ليس له مرجع طيب كيف يا أستاذ محمد طبعها في كتاب ألا أنا هسأل هيسأل فيها ويشوفها بس فينكم الاسبوع اللي جاي اذا شار ربو عشنا انا معرفش ما اظنش هكون موجود لو مش موجود الاثنين الجاي اللي بعده اتصلت بواحد كبير اوي بقى وحديكم بعدين التسجيل بس مش النهاردة الاسبوع الثاني هتكون مفاجأة عشان تعرفوا مين هو وتعرفوا طبيعة الابحاث الاسلامية وما يقال في الغرف الاسلامية اوعكم تصدقوا يقولك في فلان وكتاب مش كتاب كل عمل مفبرك كله عمل مفبرك خلونا نعيد الجزئيه دي ثاني بعد اذنكم ونعلق عليها دهيتون نور سرور رحنا وحيد معي الاستاذ محمد مسعد محبه. محبه. يا هلو مرحب بك أنا جدا أن أتكلم مع حضرتك أنا مرحب بك من, اللي... من اللي هو الوحيد نعم من الإنها هو الوحيد من خارج منصره تماما أنا قرأت كتابك نبي الرحمة وعندي تساؤلات لأن في جزئية مميزة جدا حضرتك تميزت بيها عما كتب قبلك في هذا الاتجاه وأحب أن أتفسر عنها في الباب الأول تحت المطلب الرابع النبوة والوحي طبعا هو بلا شك مميز لأن كل الذين سبقوه يكتبون النص التوراة كما هو ثم يحاولون أن يلو عنق النص علشان يعني يدخلوا في نبي الإسلام محمد لكن ده كان مميز ده وضع نصوص لا وجود لها ففعلا هو مميز ده التعليق الأول في أولا شهادات الكتب السماوية السادقة ورأيت جزئية يعني تميزت بها حضرتك عن ما كتبوا في هذا الاتجاه أن حضرتك قدمت نص توراتيا يعني عن إسماعيل آل إسماعيل يعني جيد أنه لا وجد له في التوراة كنت أسأل كيف نوثق هذا الجزء مش فبين موجود مش موجود في التوراة هو مش عارف اساسا اذا كان موجود في التوراة او لا ودي في البداية جزئية كنت يعني استغرب لها لم اندهش ان الموضوع اساسا خاطئ لكن هذه الجزئيه يا راجل على الاقل قلي قل موجوده وبعد ذلك نتناقش فيها هو مش عارف يعني انت مش موجوده مش لاقيها عجيب حضرتك أوردت لنا جزئين الجزء الأساسي انظر كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل وعضبه ضد من العرب ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها ثم ثم بعد ذلك قدمت لنا الجزء المحرف في الكتاب أنه تم تحريفه إلى يبرز كوكب من عقوب ويقوم قضيب من اسرائيل فيحطم موآب ويهلك من الوضع فكنت أريد أن أسأل كيف نوسق الجزء الأول الخاص بإسماعيل حيث أنه لا وجود له في العنو أحسن. نعم أحسن مصدر التوسيق أحد القساوس السقاط الذين أسلموا تخيلوا مصدر التوسيق أحد القساوس السقاط الذين أسلموا هو عشان قسيس أسلم <تصفيق> يدي لك او يديلك نص معقول يا أستاذ محمد مسعد أنت رجل يعني باحث يا رجل من الطراز الأول انت أسألك عن التوسيق تقول لي التوسيق رجل قص أسلم هو القص الأسلم ده عنده إنجيل غير الإنجيل بتاعنا طيب لو عنده الإنجيل المختلف طفينه قدموا لنا ثقات يعني موسوق فيه يا سوبر هيرو ثقات يعني موسوق فيه يعني ما, فيش ما تقلبش بعده زي ما بيقول اخواننا المصريين <تصفيق> لما رجعنا للهوامش اتضح انه ما هوش القس الاسلم يعني هو رجعنا إلى, ش... إلى... إلى... إلى مرجع آخر لم يكن القصة يعني هو حتى مش عارف المرجع اللي هو خد منه إيه يا شباب يا أحباء يا مسلمين ارتقوا بمستوى الأبحاث في المسيحية حتى تكون أبحاث يعني نستطيع أن ننظر لها انا أبدا عليك أنا نظرت حاضرتك في الهوامش وجدت أنك ترجعنا إلى كتاب محمد ابن عبد الله السحيم له له كتاب album الانسان في الكتب السماويه انا ذهبت إلى كتاب الاستاذ محمد عبد الله ولكن لم أجد له توثيقا ايضا وجدت انه ايضا يعني مجرد كلمه يضعها لكن نحن نريد توثيق يعني كنت اتمنى ان أجد توثيقا إذا مثلا قدم لنا ترجمات او قدم لنا اصل عبري او ما إلى ذلك يكون الكلام اقوى انا عايز لم انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا محمد انا بتعمل انا انا انا شرعية النبي أنت تكتب له كتاب انا نبي انا كيف تأخذ دون انا انا انا انا انا انا جهدا واحد زي Only Way طلع فتح لك غرفة واحد زي أستاذ صوت الحق مسك الكتاب وفتح وقرى هتعمل ايه دلوقتي ورطة مش كويسة كان لازم تبحث اولا في الدكتور الصحيم محمد عبدالله الصحيم ولا تبحث من مرأي بابوش اها يعني سنوكرا لأهزف الكتاب في دي الحنة يعني الارض من الدكتوري بيسالني لو كان انا شايف انها تتحذف من الكتاب بيقول لي لو انت شايف احذفها من الكتاب ارجو انك تخطرني سمعت الحته دي عجيب يعني يعني فعلا لو انت شايف انك نحذفها من الكتاب اخترني ال ااا الموضوع ما لهاش قال ما ما هو مفروض يحذفها طيب انت ليه حطيت نفسك في الموقف ده ليه حطيت نفسك في الموقف ده كان من الأول تبذل جهدا وبعد كده حتى يعني يكون يعني لك لك القدره ان لا تحذف ما كتبت بعد التيقن هي ليس لها اصل في في في في الكتاب في العهد القديم ليس لها اصل وحتى عند الدكتور محمد ابن عبد الله السحيم ليس لها اصل وبالتالي يعني توثيق جزئيه ضعيفه لكن اذا كان لها توثيق هنا توثيق قويه هو في نظامها يعني اسئله فيها احد الاخوه الباحثين يعني متخصصين في في في في الدراسات الكوت السابقه في الجنيه والجنيه اللي بتdiscuss الكود الدوري هيتسال واحد مش <تصفيق> يا أستاذ محمد انت ابحث هتسأل ايه وانت هتسأل حيددو لك كلام ثاني لا يا راجل انت ابحث انت دور وفتش وفتح الكتب هتسأل ايه بعدين بيقول لك هبحث في الكتب اليهودية والصهيونية وفي التوراة هم الدول غير بعض ولا انا وكنتش اعرف انه دول مختلفين عن بعض هيبحث في كتب اليهودية والصهيونية والتوراه <تصفيق> هي ب... هيسال واحد متخصص في دول يا رجل انت هتقع تاني في نفس الورطة جيد جدا حصر دي كده حديث كده حديث ان هو انا هنا لازم اعترف للراجل بالتضاعه دي بامانه انا اعترف ان الراجل مطبع بكل امانه هو فعلا راجل متطبع اشكرك يا محمد انا في لا انا اعمل في هذا المجال اعمل في مجال البحث في يعني الدين المقارن اهلا ومرحبا بك وكنت احب ان اجد توثيقك لهذا هذه بالذات اسلاي هو بترجمه الجزئيه ربما صح. هذا لا يعد توثيقا اليس كذلك فربما يقصد هذا كلام صحيح انا انا سعيد جدا اني تكلمت مع حضره الاستاذ محمد يا قلت ارجو الكتاب و ودوين التعليم في ورقه او دفتر حاضر بدون انصح طلب ان احنا ندون الحاجات في ورقه ونبعتها له عبر البريد الالكتروني عشان يغير الكتاب بتاعه يطلع منه كل الاشياء دي اا وبدري وتسلم لي يا يوسف واشكرك يا دكتور تسلموا شكرا, شكرا لك كثير يا استاذ محمد شكرا لي والله واديني صديقا ووقفه يعني أنت إنسان رائع جدا انا سعيد جدا بالحديث معك فقال هذا يشرفني الله يخليك سلام يا أخو محمد السلام عليكم أحبائي المباركين كان ده موضوعنا النهاردة أرد على سلاس أجزاء أحببت هذه المرة أن أفاجئكم فلا أرد من عندي ولكن أترك الرجل الذي كتب بنفسه أن يرد هو على نفسه من واقع الأبحاث الإسلامية الآن يتضح لنا بكل جلاء هذا الرجل هو من الطراز الأول يعني معروف فلان معروف رجل بحاثة طيب هل هذه مستويات الأبحاث الإسلامية في كتابنا المقدس وكما وعدتكم إذا الرب أعطاني عمر وعشت تكلمت مع من هو اكبر من الأستاذ محمد وسجلت المكالمة وهي مفاجأة يوم الاثنين القادم إذا كنت مسافر حيكون الاثنين البعد وإذا شاء الرب وعشنا كونوا معنا وثقوا أن الأبحاث الإسلامية اللي النهاردة بنسمعها برضو في الغرف الإسلامية وفندناها في هذه الغرفة المباركة واحدة واحدة لم نسمع واحد رد على ما فندناه في هذه الغرفة عشان كده حابب أشكر أستاذي الكبير المبارك is only way اللي أدانا المساحة من الوقت هذه المساحة الكبيرة الكافية اللي فيها فعلا بنعرض موضوعات هامة جدا بشكر أستاذي المبارك أستاذي صوت الحق الذي بمجرد أن وجد أن في الكتاب جزئية يمكن أن تهم البحث الرجل لم يقصر أعطاني الكتاب وانا بشكر جزيل الشكر ربي بارك حياته بشكر إلى حبالي بتعبوا في التسجيل الأستاذ سيف الكلمة الأستاذ روماني الأستاذ عوضين الأخت جلد مئير وبشكر الأستاذ سيف النهاردة رفع لنا على السايت المكالمة عشان تقروها مع بعض وبشكر الأخت ناردين إن هي فرغت المكالمة كتابة حتى تقرؤوها والشكر الكبير لكم انتو لأنه أنتوا اللي موجودين واللي بتتعبوا واللي بتستضيفونها كل هذا الوقت الطويل للربي بارك حياتكم مش هنسى أبدا أشكر أحباي الأدمنس المباركين بيتضاعهم أنهم بيدوني فرصة علشان أتكلم وأنا صغير بينهم وأحباي أدمن التكست اللي بيتعبوا معانا خاصة بعد ان الغرفة أصبحت كبيرة بهذا الحجم أخيرا وأرجو أني ما كونش نسيت حد بشكر إلهي وسيدي ومخلصي يسوع المسيح اللي دايما بيتقدمنا في مثل هذه الأبحاث هو صاحب كل كلمة قيلة اليوم هو صاحب هذه المكالمة هو الذي أجراها وهو الذي يعني دبرها لتكون هكذا أشكر محبتكم مجددا اسكروني في صلواتكم ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير ولإلهنا كل المجد إلى الأبد آمين صدلوا أحبائي المايك معكم